قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين يذهل باوريه قلوبهم جاءت الله على من يشاء اللَّهُ عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تتركوا الْجَنَّةَ يعلن الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين الرَّسُولُ اللَّهِ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 ك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله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 تُسِيمُ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ